شأن قرآن كلام الله فاجتمعوا يا حَبِيبُ يا خبيب الله وانسيتو يا رحمن الله وانسيتو يا رحمن الله يا Yeah Bye. Yeah Nada si kau si luar, syarat wa la kinna taru tul baita kana Yes, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, and I um... don't في الدنيا قريما وفي القبر مونسا وفي القبر مونسا وعن السراط مورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار ستا وحجابا ومن النار صفرا وحجابا ومن النار صفرا وحجابا وعلى كلها تليلا وإماما يا أرحمة الرحيم ويا بني بسائلين الله أم جعلها من هذا القرآن Allah Pashalna with ahli ulama, Allah Pashalna with ahli kiaran, Amin ya rabbal صل الله على عباده سلم على عباده سلم على عباده سلم على عباده سلم على عباده يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته